يا يحيى خذ الكتاب بقوته وأتينا جل حكم صبيا وحنانا من لدننا وزكاة و كانت قيّة وبرّا بوالديك ولم يكن جبارا عصيا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي زين ولنجعله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 فأجاء أغل بخاض إلى جذع نخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحت ذا الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا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 يا اخت مَا ما كان ابوك امراسه ان وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمثرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه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 واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صارق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس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 إذا تُتلى عليهم آيات الرحمة لخَرُوسُ الجَدَو وَبُكِيَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيْيَ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 ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وَإِنَّمَا يَسْتَغْنَىٰ جِبْسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ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 اذْرَأَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْ غَابِ قِبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 أَمْ يُقْذَفُ فِي غَيٍّ فَتَأْبُوتُ فَقُذِفَ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّيَعْدُولُهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي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 فَقُولَا لَهُ قَوْلَ الَّيْنَ الَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَيِّ أن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَيِّ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَ إِنَّيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى